وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَسْتَطِيعُ الْكِتَابَ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّمَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا ۖ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صراط وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المدين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِثِينَ